いいね。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 ん هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م و, و آ ب ا ؤ ك م ما أ ن ز ل الله بها من سلطان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 و たちは皆様の思いを込めて思い出を込めて思い出を込めて思い出を込めて思い出を込めて思い出を込めて思い出を込めて思 ا 出を込めて思い出を込めて思い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 افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى اعنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهام الذي وفى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 「وانه هو اضحك وابكى وانه و امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ق 日は وأنه هو رب ا ل ش ع ر してもらうことなく」<س>「何 <ؤ> をしても الأولى。 َثَمُودًا فَمَا وَقَوْمَ مِّن إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ نُوحٍ وَأَطْغَى أَهُوَى أَبْقَى قَبْلٍ わしはَなたの ا 前を知 ا ておりَ ا الأزفة ل の الأ الآ س ل ه こ من دون ا の ل ه ك ا えた ة أ ف م ن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون و أ ن ت م سامدون فاسجدوا لله و ع ب د و ا